اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما فهذا مثل الجديد من مجالس الفقه والذي قد درسنا فيه فقه البيوع من كتاب تمام المنى وهذا هو الدرس الخامس ولزنا في ذكر بعض البيوع المحرمه بعض البيوع المحرمه وصلنا إلى تحريم بيع الكلب الدرس الماضي اتكلمنا عن بعض البيوع المحرمه كبيع البيت بيع الاصنام تحريم بيع الاصنام كذلك أيضا تحريم بيع الخنزير واليوم نتكلم عن تحريم بيع الكلب لا تحريم بيع الكلب عشان التفصيل ان في مسائل كلب الصيد هنذكره قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور أو السنورة والسنور أو السنورة هي القطة نهى عن ثمن الكلب وثمن السنورة أو السنور وهو القطة فلا يجوز بيع الكلب وظاهر الحديث سواء كان معلما أو غير معلم وسواء كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيدي أو مما لا يجوز اقتناؤه وإلى هذا ذهب جمهور العلماء جمهير العلماء منهم الإمام الشفع والإمام أحمد والإمام مالك في قول عنه أنه يحرم بيع الكلاب بكل أنواعه حتى الكلاب التي رخص في اقتنائها ككلب الصيدي وكلب الزرع والماشية ونحو ذلك قالوا لأن الأصل أن تبذل هذه الأشياء لا أن تباع يعني مش معنى أنهما حرموا البيع أن لا يجوز إهداؤه لا يجوز إهداؤه كلب الصيدي أو كلب الماشية أو كلب الزرع إذا احتيج إليه وأما ما ورد في حديث جابر نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحج وقد وردت أحاديث أخرى تدل على تحريم بيع الكلب منها حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكلب لاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا بين ثمن الكلب ومهر البغي يعني مهر الزانية والعزو بالله أو كسب الزانية وأما حلوان الكاهن فهما يطعطاه على كهانته وهذا كله من أكل المال بالباطل ويدخل في ذلك المنجم والعراف والرمال ومن ينظر في الفنجان ومن يقرأ الكف. فكل هؤلاء كسبهم حرام وخبيث وطبعا ذكرنا قبل ذلك أن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقوا بما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أجزل على محافظه فإذا ذهب إليه باب خب لا تقبل له صلاة أربعين يوم ويكون في ذلك بعض القنوات الفضائية التي تقول إذا أردت أن تعرف حظك اليوم أو كذا أو كذا فاتصل على الفلك أو الفلكية الدكتور أو الدكتورة فلانة الفلانية كل هذا من, من إتيان الكهات كذلك أيضا قراءة بعض الناس في الجرائد في سطحة في بعض الجرائد اسمع حظك اليوم فهذا أيضا من إتيان الكهات وبعض الألعاب كذلك بعض الألعاب التي فيها الحظ ونحو ذلك ملاحظات ذهب الحنفية وهو رياع المالك أيضا إلى جواز بيع كلب الصيد طب عليتهم في كده أنه من الأشياء المنتفع بها ومن شروط عقد البيع كما ذكرنا في الدروس الماضية أن من شروط البيع أن يكون الذي يُعقد عليه البيع منتفعا به أن يكون يا جماعة منتفعا به فكلب الصيد منتفع به ولا غير منتفع به منتفع به فدي وجه نظر, وجهة نظر الحنفية الأحناف ومعهم طبعا الحديث الذي فيه ضعف اللي هو نهى عن ثمن الكلب إلا كلب, إلا كلب الصج فمعهم إيه؟ هذا الحديث والذي كان فيه ضعف قال ولكن الأدلة التي احتجوا بها ضعيفة كما ذكرنا وقول الجمهور القائلين بالتحريم هو الأرجح لقوة أدلتهم اتنين إذا امتنع الناس عن منح الكلاب إلا بالبيع وكان محتاجا له لصيد أو زرع أو ماشية طبعا قلنا مسألت الزرع أو الماشية أو الحراسة اللي بيسموه كلب الحراسة لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الحال مش كلب حراسة إن واحد يروح يجيو كلب ملوصي ويقعد يحبسه يحبسه على الناس واخد بالك او يقعد يتمنظر بيه في الشوارع لا الكلام ده لو كان محتاجا اليه حقيقة يعني يعني مثلا ساكن في مكان كثر فيه النصوص ولم يستطع ضبط هؤلاء النصوص فدي حاجه طب لو كان فيه في في زماننا كاميرات ينفع يكل لا ما ينفعش خلاص. يبقى في وسط بيوت شارع زي اللي احنا فيه ده والناس رحوا وجاي وما فيش حد بتسنق منه حاجة ولا حرامية بتدخل بيوت ولا الكلام وتلاقيه ايه رايح محبس كلب فين في بير السلم او حط في قصص طب ليه يقولك عشان ده كلب حراس لا مش حراس كلام ده لو كثر اللصوص او واحد مثلا بني فيلا في حتة مقطوع وما فيش فيها أي حد حواليه وفيه ممكن قطع طرق أو نصوص أو كلام فيأتي بهذا الكلب لينبح على الهرباء حتى لا يأكل أحد من اللصوص إلى الفيلا أو إلى العمارة أو نحو ذلك لا بأس بذلك يبقى إذن اقتناء كلب الصيد أو كلب الحراسة يكون إياه يا جماعة لحاجة يكون لحاجة كذلك كلب الزرع واحد عنده زراعة عنده أرض كل شوية الأرض يلقاها مسروق كل شوية يتسرق منه فيجيب كلاب مثلا يخطها عنده الأرض دي الناس اللي عندهم غنم اللي هو زي شيخ العرب والناس دية فالناس دي بيبقى معاك لا بك نبدأ عشان تحمي القطيع تحمي هذه الغنب فكل هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك رخص في اقتناء كلب الزرع وكلب الصيد وكلب المشيء أما إذا كان لغير حاجة فلا يجب إذا كان لغير حاجة طيب افرض واحد يحتاج كلب صيد أو كلب حراسة ولم يستطع أن, أن يأخذه من أحد هدية قال لك لقي الكلام دي بتضربة ومصروف عليها لابد يتدفع فيها الشيء الفلان خمس تلاف جنيه وعشر تلاف ومش عايش الكلام وهو محتاجه ضرورة فهل يجوز أن يشتريه للضرورة الجواب ايه؟ نعم يجوز ويكون اسم الكسب على من أخذ منه الساب ليس عليه زي اللي بتفعليش واجهة اللي بيدفع رشوة عشان ياخد حق هي ماش ماش رشوة لان الرشوة هي دفع مال لاخذ شيء ليس من حق او لابطال حق غير لكن افرد حق والموظف بقول لي لو ما جبتش في نوس لو ما طبقتش ايدك حالك ماش ماش خلاص طبق ايدك ماشي حالك ما طبقتش ايدك لو مسكت بسلوب الكرامش عاملها رحت تشتكيه للمدير اللي فوقه لقيته هو اللي بسرحهم تحته واخد بالك لؤته هو ايه الحوت الكبير هو راس العصابه فانت تعمل ايه ما باليد حيل زي احنا قلنا الدرس اللي فات تقوم رايح غصب عنك اعطي له الايه الفلوس ال50 جنيه ولا ال100 جنيه ولا ال جنيه وبعد ما يخلص لك الورق ويمضي لك واختم لا في فشة كله حر ونرفج التتك واخد بقى لقيتهم سايبه ايه وخالع وجانب واخد بقى لقيتنا عوز برقة تانية تبقى تيجي ايه تقول له حقك على والتان ايه المهم؟ الشهد من الكلام يبقى دي الوقت انت دفعت الوقت ايه يا هو مش من حق لكن انت غصبا عنك انت محتاج ودي حقك وهو معطى الله كذا ايه هذا الحق ايه اوكر على ده ما هو الاصل اذا اصل اذا حرم هذا الشيء حرم كل وان الله إذا حرم شيئا حرم مثله إذا حرم شيء حرم ايه سنه اذا اضطريت ان انت تدفع كامله خلاص لا باس بذلك قال فيكون العقد لاحد الطرفين جائز وللاخر ايه محرم وللآخر إيه؟ يعني اللي دفع فلوس غصب عنه ده خلاص هو محتاج من. طب والثاني اللي اخذ يبقى يا ثلاثة لا ضمان على متلفه أي على متلف الكل بالقتل مثلا قال الناوي ولا يحل ثمنه يعني ثمن الكل ولا قيمته على متلفه سواء كان معلما أو غير معلّك وسواء كان مما يجوز اقتناءه زي كلب الصدو الماشية أو لا وبهذا قال جامهير العلاق يعني ودي المشيب عربية وفي كلب بيجري الكلب دي كلب إحراسة كلب صيد كلب زارع كلب عادي خلاص فبيعدي أم تحت العربية أم ميت. ما يجيش بقى صاحب يقعد يصوت وقول له ده بيصرف عليه عشر تلف جنيه حكذا العشر تلف بتوع الكلب الوقت لا ليس من حقه أخذ المال لأن هذا ثمنه محرم فلا ضمان على متلفه لا ضمان على إيه على متلفه طبعاً لكن الإنسان لا يتعمل إثلافهم يعني الكلام ده لو أنه تلف بدون قصة فإنسان ما يروحش بقى ماسك العرب ويهرس الكلاب وخلاص لا لأن هذه أمة من الأمة هذه أمة من الأمة من ولا جوز إلا قتل إلا الكلب الإيه؟ العقور الكلب العقور دي يقتل العقور اللي هو المصعور كلب العقور يقتل اللي هو المصعور لكن غيره لا يقتل والأسود لأنه شيطان بس كان إذا كان عقور نبس صلى الله عليه أمر في قتل الكلاب ثم نهى عن ذلك وقال إنها أمة من الأمم وقيل أنه رخص في الكلب الأسود وقال إنه شيطان لكن اللي عليه أكثر رأي أن الكلب العقور هو الذي يقتل لها كل كلب المسعور, المسعور. هي كلام عن القطة المسعورة إذا القطة توحشت وأكلت الفراخ أو, أو, أو عبت إنسان هل تقتل أو لا تقتل هتجي لهم التفسير القطه صمغ لا, لا تقتل لكن بعض الناس يعتقد انها شيطان القطه إن لكن ما ردش الكلام ده هذا لم يرد لم يرد ان القطه الثوره شيطان إيه قال يبقى لا ضمان على مثله يعني لو ان ليس عليه ايه ضمان أربعة وأما قتل ما لا يباح أمساكه كالكلب الأسود البهير دل ورد فيه النص اللي إنه شيطان والكلب العقور فإنه يجوز قتله ويقتل في الحل والحط كما أخبر النمسة سلم يقتل في الحل والحط قال ابن قدام وعلى قياس الكلب العقور كل ما آذى الناس وضرهم في أنفسهم وأموالهم فإنه يباح قتله يعني لو ان مثلا حيوان توحش زي القطة مسعورة قطة اصبحت مسعورة بتاكل امتلاف ففي الحالة دي يجوز قتلها كما يقتل الكلب العقود طيب القطة ما بتوسخ السلم بتتبول وتتبرز على السلم هل يجوز قتلها او سأموها لا امان اللي يتعمل ايه تنوم ثم تنقل إلى الخلاء بعيد في أماكن فضية يعني بدأ المواحد يحط لها سمي موتة لا يحط لها منوم في المياه في الأكل وبعد ما اتنام يقوم لميمها في شكارة وقوم رايح مكان خالي ما فيش في بيوت ولا كان دعوم ايه سيب القطة طالما انها ليست متوحشة طالما انها ليست ايه متوحشة مش معنى ان القطة بتوسخ المكان يبقى دي ايه تقاتى لا وإنما تدفع بعيدا او تلقى بعيدا قال خمسة ولا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد وكلب المشيء أو الزرع لما عن أبي هرير رضي الله عنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو مشيء أو زرع نقص من أجره كل يوم قراط وفي رواية عن أبي عمر علي بن عمر صح علي بن عمر قراطات يبقى اللي بيتخذ كلب اللي بيقتني كلب ليس كلب صيد اللي بيقتني كلب للمنظرة أو الكلاب اللي الصغر العملي زنبالك دي الكلاب اللي بتبقى بيضة وعلى أطار ومش عارف ايه وكلام ده كل الكلام ده بينقص من أجل كل يوم ايه قيرات او قيراتة بفضلا عن النجاسه يعني فضلا عن بقى النجاسه وان لا تدخل ايه البيت الملائكه لا بيدخل بيت فيه كلب او ايه أو صورة. كذلك النجاسه ان الكلب دوت على كل مطلع لسانه وعايذ يلحس, يلحس في هدوم صاحبه يلحس في الأساس في العفش في الكلام فذا طبعا إذا ولغ الكلب في يلاقي أحدكم فليغسله سبع مرات ولهن بالطراب يعني بدل ما يجيب لهمه برسيل هيجيب لهمه رجل طراب يعني بدل ما تحط في الغسالة برسيل تحط, تحط طراب كل شوي ستة قال النهي عن بايع السمور وهو الهرة النهي عن بايع القطة أهل العلم في حكم بيع الهرة فذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع من الأجاز البيع الحنابلة وهو الرواية الثالية أنه لا يجوز يعني الحنابلة عندهم رويتين عندنا روايتين رواية بالمنع ورواية بالجواز وأعلوا الأحاديث او الحديث الوارد في النهي عنه وصححوا بعضهم وحملوا النهي عن التنزيل وذهب آخرون إلى تحريم بيعه يعني بيع الأبطة وهذا بردحه ابن القيم وابن حزم والشوكالين قال الناوي رحمه الله وأما النهي عن ثمن الصنورة فهو محمول على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب لأن القطط كثير القطط تولد 3-4-5 وأكثر أو أقل واضح فإذا كان عنده غرة وأنجبت فإنه يبذرها إليه؟ إلى غير لا يبيعه قال فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هرير وطاروس ومجاهد وجابر ابن زين أنه لا يجوز بيعه واحتج بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه يعني على التنزيل فهذا هو الحديث المعتمد وأما ما ذكره وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر بن عبد البر وأما ما ذكره الخطابي أبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال بل هو حديث صحيح راه مسلم وغد يبقى الحديث الذي فاته هو أنهى إن عن بيع الكل والسنور هذا الحديث حديث صحيح راه, إيه راه مسلم طيب إذا قلنا هرم اتبيع الكلب فمن فكذلك هرم اتبيع الكلب لأن الاثنين في حديث واحد الاثنين في حديث ايه واحد ملاحظات هذا هو خلاص في الصندوق المهم هو خلاص بالكلام في الهرة اللي فيها خلاف الراجح والمنع ومي بيعه لكن كلام العلماء فيها أخف من الكلب هتقول لي طب في فرق العلماء قال لك لأن الكلب نجس الكلب ايه أما اما فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والايه والطوافات عشان برضه نشرب مياه ولا ما افرغ بني الكلب والقطه لان دي نجس ودي ليست بايه ليست بالنجس واضح فالامر فيها اخف الامر فيها ايه أخاف. طبعاً بقى للناس اللي متدلعة الليها بتشتروا قطط يقول لك القطط مش عارف من خمس تلاف وبعشرة تلاف ولابد يجيب لها ربع كيلو لنشن ومش عارف ويعمل لها سرر خصوصي وفارشة خصوصي والكلام الفاضي دي ولكده ده لناس فاضية بقى خد بقى لدي واحد فاضية فطبعاً يعني دي اهضار للأموال وإصراف وإلى آخر يعني سافة من السافة يعني حتة اللي يجيب قطط ورباءه الكلام دي اعتبر س ملاحظات. واحد لا يصفه بيعه ما لا نفع فيه مباح كالحشرات يبقى احنا قلناك كلامنا بكذا ان الحشرات لا يجوز بيعه واحد يجيبه شوات صلاصر وبيعه لا يجوز لكن لو كانت الحشرة نافعة حشرة نافعة زي دوت الاز زي النحل يجوز بيعه واحد بيبيع شوات نحلة او بيشتري شوات نحلة عشان يلسع اي اي يلسع الأمراض يعني الشفاء لأن سم النحل شفاء فبيجيب مجموعة من النحل ويبيعهم واخد بالك أو يجي يلسع واحد عبد الروماتيس الواحد الكلام ده بيلسعه وياخد أجرة هذا نباس نباس بذلك واضح كذلك أيضا الدوت الأز يجوز ايه بيعه لأنها ايه مفيد اتنين يجوزوا بيعه البغال والحمير وإن كان يحرم أكلها لكن ينتفع به. يعني الحمار لا يجوز أكل لكن يركب يحمل عليه لأن بيعهما من أجل الركوب وهذه منفع مباحة فجلس. طبعا أكل الحمير حرار لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية وقال إنها رجس يعني نجسة نهى إيه رجس نجس. وطبعا الناس اللي بتضحك على الناس وتذبح حمير زمان بنسمع للاسف احيانا بنسمع في البلاد العجايز ان تسمع الناس بتذبح الحمير ومش عارف ايه الكلام ده شيء عجيب نفسنا لا الخيل جائز من باب اولى بيعه و و و والخيل هي جزء اكله حصان هي جزء اكله لأنه ثبت عن الصحابه انهم اكلوا الفرس فالفرس لم ياتي نص في المنع منه واضح اما البغل والحمار فمحرم لنجاسته والبغل لانه متولد من الحمار لأن البغل نص حمار ونص حصان فما ينفعش نقول نص القدامان جائز ونص اللي حرام لا هو يغلب جانب الايه يغلب جانب الحرير. لا الفرس مش نجس فرس ليس بنجس لا في دعابه ولا في بوله ولا في روثه ليس نجس ثلاثة ويدكل في ذلك أيضاً جواز بيع الفيل لأنه يحمل الأثقال الفيل أيضاً يجوز, إيه؟ يجوز بيعه أربعة ويجوز بيع سباع البهائم والطيور اللامة الصيد التي تصلح للصيد كالنمر والصقر وغيرها عدى الكلب لورود النص في النهي عنه خمسة يجوز بيع طيور الزينة كالببغوات وا والطير الملون وكذا بيع الأسماء اللي هي اسماك في في الاحواض يعني يجوز بيعه عشان برضو يجيش واحد يسمع الدرس الجاي مثلا هنتكلم عن بيع الغرر فلا يجوز بيع السمك في الماء فيظن بيع السمك في الماء يعني حوض السمك حرام او بيع القراميط في السوق حرام لان القراميط بتبقى في المايه لا المقصود بيع السمك في البركه الكبير إن في بركة مثلا أدي المسجد ده ومص المسجد واحد يقول له هاديك اللي في البركة ده كلاني بعتناج اللي في البركة ده ده حراب لكن إذا كان الماء قليلاً والسمك ظاهرا فلا بأس ومقدور على تسلمه فهذا لا بأس بذلك لكن واحد قعد على شط الترعه وقال له انا هبيع لك الصيده بتاعه النهارده ب100 جنيه هضحكاه ليه لان لا يعرف هذا هيصطاد ولا مش هيصطاد ممكن ما يصطادش غير طول الليل يصطاد اربطه واحد بس يبعله 100 جنيه فدي بيع غرب اسمه بيع ايه غرب لكن اذا كان السمك واضح ان داوت 200 كيلو هرميط 5 كيلو ارميط واخد بالك وطحين في الميه خالص هذا لا باس به كذلك بيع سمك الزينه لا باس به كان في حوضه او في غير ذلك لأنه لم يأتي الأصل في النهي عن بيعته والأصل الحل نحن قلنا الأصل في البيع يا جماعة الحل ومن رحمة الله بالعباد إن الأصل في المعاملات الحل ويجوز حبس هذه الطيور في الأقفاص بشرط أن يقوم برعايتها من الطعام والشراب ونحوه مما ينزل يعني لو جب طير زينة لو جب ببغاء لو اشترى أي شيء من هذه الطيور فإنه يحسن إليها إذا حبسها في الأقفاص. لا بأس بحبسها في الأقفاص إذا أحسن إليها وإن المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها لا تركتها تأكل من خش الأرض ولا أطعمتها يبقى هذا السبب واضح يا هذا والسبب ان هو ما اكلتهاش ولا سابتها تاكل من رزق الله سبحانه وتعالى ستة طرى اللجنة الدائمة عدم جواز بيع الزواحف مثل السعابين والسحالي لأن من شرط المعفوذ عليه أن يكون مباحا النفع من غير حاجة وكذا طرى اللجنة عدم جواز بيع المختلسات من الذئاب والبسود والثعالي من كل ذناب من السباع لما فيها من إضاعة المه طبعا هذه الفتوى من الفتوى الحديثة التي تختلف من مكان لمكان زال زمانا ممكن هذه السبعة الآن تروض هذه السبعة الآن إيه تروض ويصاد بها فإذا فديه المسائل المختلف فيه. هذه المسائل المختلف إيه فيه دي الكلام في مسألة بيع السدور وما يتعلق به قال تحريم بيع الدم تحريم بيع الدم قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فالدم يحرم بيعه فعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعنى الواشمة والمتوشمة أو المستوشمة وأكل الربا وموكلة والمصوريين كل ذلم العنين قال ابن عبدالبر وجميع العلماء على تحريم بيع الدم جميع العلماء تحرين باعدة الدم قال القرطبين اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع منه وعلى هذا فلا يجوز بيع الدم لمن يحتاج إليه في عملية جراحية لا كياس الدم لا يجوز بيع واحد يروح يتبرع بالدم ويأخذ 100 جنيه على الكيس هذا حرام ولكن يجوز التبرع لما فيه من المواساة وحفظ النفوس إن أنت تتبرع بالدم لكن ما تشتريش كيسر ما تبيعش كيسر دي الدم إذا كان ما هي جبال مسألة دية افرض لم تجد من يتبرع ولم تجد إلا دم يباع هنلقع نتكلم زي بسألة الكلب زي بيع الكلب الصير ان أنت إذا احتجت إلى الدم ولم تجد من يتبرع لك به فجزدك عن إيه أن تشتري, عن إيه؟ أن تشتري. عند الحاجة إلى ذلك ولذلك قال لك ولكن إذا وصل بالإنسان الحال أنه لا يجد الدم إلا بالشراء فلا بأس بشرائه للضرورة وإنما الإثم على من باعه وأكل ثمنه وقد ثبت في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ويبقى الأصل في الدم أنه إيه؟ يبذل أنه يبذل تبرعا لا, لا يتجر فيه يستثنى من, يستثنى من الدم إيه يستثنى من الدم إيه؟ يستثنى إذا ما إحنا استثنى قبل كده من الميتة ها؟ السمت, السمت والجراء يستثنى من الدم أيضا الكبد والإيه؟ والطحاء أو الطحاء الكبد والإيه الطحال النبي صلى الله عليه وسلم وحل لنا دمان وميتتان فأما الدمان فالطحال والإيه والكبد وقالت عائشة كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوها الصفر من الدم فنأكل ولا ننكر ذلك يعني أنت وانت بتطبخ الكبد أحيانا الكبد تلاقي الكبد طالع منها ايه؟ دم طالع منها دم فليس معنى ان الدم حرام يبقى الكبدا اللي بيطلع منها دم هي حرام لا دي مرخص ايه مرخص فيه كذلك الطحال وهكذا لان هذا فيه مشقة والتحفظ من هذا فيه مشقة والمشقة تجلب الاتيسي يبقى ايزا يرخص من الدم الكبب والطحال يبقى خلاصة الكلام ان لا جزب عن ايه الدم ولا التجارة في الدم ولكن إذا احتاج الإنسان إلى دم فليطلب متبرعاً فإذا لم يجد إلا بالسمن فجوز له أن يشترب بالثمن آخر حاجة نختم بها النهي عن ضراب الفحل النهي عن ضراب الفحل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضراب الفحل وفي رواية عند البخاري نهى عن عسب الفحل أو عسيب الفحل نهى عن ضراب الفحل أو عسبي الفحل أو عسيب الفحل والمقصود بالفحل الذكر من الحيوان فرصاً كان جملا أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك أو جدي أو نحو ذلك وقد ذهب الجمهور إلى تحريم بيع ماء الفحل المقصود بماء الفحل إيه؟ المني أن يأتوا بجدي لينزوا على, على عنز واضحة ويدفع لصاحب الجدي يدفع له مالا هذا حرام بيع المني بيع مني الفحل حرام وكذلك لا يجوز تأجيره لذلك يعني سواء بيعه أو تأجيره واستدل العلماء الجمهور بهذه الأحاديث الصادقة الصريحة هذه أحاديث صريحة في ناهي نفس السلام عن عسب الفحل أو عن عسب الفحل ورى بعض العلماء جواز استئجاره لمده معلومة يبقى من البيع لكن اجازه التأجير التاجير معلومة ايه معلومه مده إيه؟ معلومة. وده مذهب مالك وواجه عند الشافعيه والحنابل يعني اللي اجاز الكلام ده مين الجماعه وواجه عند الشافعيه والحنابل واشترطوا ان تكون المده معلومة المدة إيه معلومة حتى لا يكون هناك جهال لأن, لأن مني الفحل غير متقوم مش معروف أصلا لكن إذا كانت معروفة المدة التي يفعل فيها ذلك أو كانت مرة أو مرتين أو نحو ذلك فإن على رأي بعض العلماء يجوز لاستئجار على المدة الإيه؟ المعلومة لأن الحاجة تدعو لذلك وحملوا النهي في الحديث على التنزيل ولأنه عقد على منفع عقد على, إيه؟ على منفع وهذه المنفع مقصودة والماء تابع والغالب حصوله إن من باب التجربة إن هذا الأمر أصبح معروف بالنس وأصبح أن هناك أثر لهذا الأمر فلذلك أصبح منتقلا من المجهول إلى المعلوم من المجول إلى, إلى المعد دي نظر من قال بذلك قال والراجع ما ذهب إلي الجمهور لظاهر النص. والراجع ما ذهب إلي الجمهور لظاهر النصر قال ابن القيم والصحيح تحريمه مطلقة وفساد العقد على كل حل ليه؟ حتى يتعود الناس على ذلك الناس لما التاجر تمثل هذه الأشياء ويستمرئ هذه الأمور سيفتح باب للمشاقة على المسكولت والتحريم وارد سواء كان تقدير معنى عسب الفحل في الحديث وماء الفحل الولماني أو كان معناه بجرة الجماع بجرة في الوقت كلا ممنوع على رأي بعض العلم قال ابن حجر وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ممكن يأتي بال بالفحل او يأتي بالتيس أو نحو ذلك ثم لا يفعل شيء فهل عند ذلك يستحق وجرة؟ لا يستحق وجرة ويحصل عند ذلك النزاع يقول له عاما نجيبت وعليفت ودربت ومش عارف ايه يقول له طب انا عمل ايه وعدوا الشكل مع بعض يسيبوا الجدي والنعجة وعدوا محتمل ببعض فيحصل نزاع وخصومة بأن الناس تفعل حاجة خايبة يعني فالأصل أن الكلام لا يبزل أن لو واحد عنده هذا يبزله لأخيه يبزله, يبزله. ماشي يفرض واحد لم يجد إلا دفع المال خلاص نقول نديك من باب الحاجة أو من باب الضرور قلت وهذا من حيث البيع أو الإجارة فإنه حرام لا يصح التعاقد على ذلك أما إذا أعطى كرامة بدون تعاقد واشتراك يعني بدون اتفاق فهذا جائز إن شاء الله يعني اذا اعير واحد عنده ضوف فجاء له بهذا التيس ونزع على العنز او نحو ذلك والاخر اعطاه ايه هديه قال له خد ال 50 جنيه دي خد جنيه ديت هديه بدون ما يطلب فهل يحل له ان ياخذها الجواب نعم يحل له ان ياخذ لان لا تدخل في البيع ولا في بيع يا جماعه هي هديه وانما هي ايه فعن أنس أن رجل من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه عسب الفحل زيحنا نقول له إيه مني الفحل فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم يعني الرجل ده بيروح والنجلة تديره إكرامية من غير ما يشترط إنا نطرق الفحل فيكرم او فنكرم فرخص له في الكرامة فرخص له في, في الكرامة وبرضو هل دليل على التحريم ان أنه كان رخص له في الكرامة فهدي دليل على تحريم الإيجارة لأن كلمة رخص يعني الأصل م Strange الاصل المنع الاصل المنع والحرمة فمعنى ما رخصه في الكرامة إذا منع الإيجارة ومنع البيع فإذا دي دليل قوي على رأي الجمهور القائلين بمنع أو تحرين بيع عسب عسبي الفحلي هذا هو الباب الأول نقف عنده إن شاء الله الدرس الجاي نتكلم عن محرمات بسبب الغرر هنتكلم عن جوع محرمة ممكن محدش عبره سمعنا في حياته بيع الغرر بيع الحصاة بيع الملامسة والملامثة بيع المزابلة بيع المحاقلة المعاومة الثنياء بيع حبل الحبلة بيع المضامين والملاقين حد فيه حاجة طيب إن شاء الله نفهم قال أخواننا اللي بكرنا نقول الكلام ده وبذات الإخوة تبعاه واخذ بالك إن الكلام ده ممكن بعضنا عمره ما سمع عن الكلام صح أو ليس صح ممكن عمره ما سمع الحاجات ده خط ولا يعرف حاجة عن البيوع ده خط فده فرصة ونعمة أخواننا لما يكون في درس في البيوع والكلام ده كله يعني احرص أنه تضحك حتى لو شك تدخل الامتحان حتى لو مش هتذاكر يعني يكفي بس ان انت ايه ها تفهم المعلومات دي وتسمع المعلومات دي حاجات اخواننا حياته ميزت باب البيوع ان هو باب ايه باب حيوي باب باب الناس حياه الناس ده بالذات بقى لما ندخل كمان لسه بأنواع يعني ممكن للحصاء والمنامثة والمنامثة معين لحاجات ده موجودة الأيام واخد بالك موجودة ليقول لك مثلا إيه نشن على أي حاجة اللي تنشن عليه هتغضي واخد ده نوع من اللماء المحرمة من البيع المحرمة هتيجي بالتفصيل خلاص دي حاجات موجودة في حيات الناس لا بد ان نفهم واحد يبيع لواحد ارض ويقول له مثلا ايه او او يدخل مع واحد مثلا يقول له جمك الارض بالربع ايه حكم الكلام ده عايزين نعرف حكم الكلام ده الكلام ده جائز ولا مش جائز واحد يبيع لواحد حديقه يقول انا بعت لك البستان الا ال10 نخلات دول اساس عليها بتوع جدي الله يرحمه فدول مش هبيعهم لك دولت ملكي خد الحديقه كلها الا ال10 نخلات دول يجوز استثناء نخل من الحديقه ولا الكلام نم... ده كله كلام واهي فضل البائع ان إن واحد يتفع معاه في التلفون على البضاعة وها مش عندي وروح أشتريها وبع... أو إن أنا بيعها له في التلفون وروح أنا جبها له من عند التاجر إن أنا أشتري من عند التاجر وقل للمشتري روح بقى لستيلك الحاجة عنده فلان روح شلها من هناك كلام ده جائز ولا مش جائز واحد اعطني فلوس اشتروله حاجة امن المنصورة واخد بالك وروحت�jناك وجبتهاله ويفض일 فلوس الفلوس ده من حقي ولا يجب ان انا لجعهاله مرة تانية هل يجوز ان انا اخد عربون من حد ولا يجوز ايه حكم بيع العربون واخد بالك الربا وانواع الربا تجارة العملة وبيع العملة واخد بالك كل الكلام ده مسائل الشكات كل الكلام ده يا اخواننا من المسائل الحياتية القهمة جدا اللي إنه نفاول زي الدرس اللي يعضوك من الدروس المهمة جدا إنه نحرص على اللي إحنا نقدرها ونحرص إنه نجيب الناس برضو لو عندك واحد تاجر وواحد فاتح دكان برضو حرص إنه تجيبه معجزاكم الله خيرا سبحانه الله وحمدك الشهد والله إلا أنت استغفرك أتولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أتمنى أتمنى 是是是<这是>